قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لول الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون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 ربنا إننا سمعنا بناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار